ودلالات الأمة الوسط أهلا وسهلا بك دكتور إصام مرحبا حياكم الله شكرا لهذا التواصل في هذه الحلقات المتميزة تناولنا في الحلقات السابقة الأخيرة الحديث حول ترشيد الخطاب الإسلامي ومن المهم جدا أن نتطرق إلى قضية الحوار نحن نتواصل في هذا الحوار في حلقات ممتدة ونريد أن نصل إلى قضية الحوار حب لو تحاورنا في, في هذا المفهوم وحددناه فككناه ثم عدنا تركيبة تفضل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وحي عبرك جمهور المشاهدين والمشاهدات التصور الإسلامي يقوم على قاعدتين وحدانية الخالق وتعددية الخلق فهذه التعددية كما أشرنا من قبل تعددية ألسن ولغات وأديان وقوميات وأعراق كل هذا ينشأ من خلاله الاختلاف الواقع بين بني البشر وقلنا إن ثمرة هذا الاختلاف هو التعارف وبدلا المعروف وحصول المعرفة وبالتالي بد أن يكون السبيل للتعاطي مع ظاهرة التنوع والاختلاف هو أن نتحاور ولا لا أن نتشاكس أن نتناصح لا أن نتصارع هذه القيمة قيمة حضارية مسلة واحتفى القرآن بها أي احتفاء والقرآن مملوء بصور هذا الحوار الحوار بين رب العزة والجلال والملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ومع شر خلقه إبليس حين اعترض على السجود لآدم أسجد لمن خلق تطينة حوار الأنبياء مع عقوامهم نوح عليه السلام وهود وصالح وشعيب وموسى وإبراهيم هذا الرهط الكريم من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام قالوا يا, قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا والجدال لون من الحوار طبعا من الأشياء الخاطئة هنا وقفه أن بعض الناس يتصور أن كل جدال يعتبر مزموما ما ضل قوم بعد هدا كانوا عليه إلا أوت الجدل لكن نشير إلى أن الجدال المذموم هو ما كان على غير بينة ولا علم ولا هدى ولا كتاب منير ومن الناس ما يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير أو أن يكون جدالا بالباطل وجادلوا بالباطل ليضحضوا به الحق أو أن يكون جدالاً عن أهل الباضي ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم أو أن يكون الجدال بقصد العلو والاستكبار في الأرض إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إنفس إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه وعليه كل حوار جرى بنية سليمة وأدى إلى خير فهو محمود وإن سمي جدل وكل حوار جرى بقصد سيء وأدى إلى شر فهو مذموم وإن سمي حواراً إذن فالجدال هذا هو السياق الذي يفهم فيه ما هو مذموم منه وما هو ممدوح فيه ولذلك ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن معناه هناك جدال لكن نأخذ الطريق الأمثل والأفضل والأحسن والأكمل والأتم فقال لصاحبه وهو يحاوره قال له صاحبه وهو يحاوره والله يسمع تحاوركما فقيمة الحوار قيمة أصيلة في, في, في هذا الدين والمطلوب اليوم أن نعلي قيمة الحوار لأن بديل الحوار ماذا؟ هو الإقصاء التهميش وإذا أقصيت أحدا من أن يعبر عن فكرته ورؤيته تعبيرا سلميا لجأ إلى طرق أخرى هذه الطرق قد تهدد السلم الأهلي أو الأمن المجتمعي بصور من التوتر والاحتقان ولذلك الحوار في الفضاء الفسيح هو الذي يهيئ لبيئة صالحة ولكن عدم الحوار وإقصاء المخالف هو يؤدي إلى أن يعبر عن نفسه بأشكال أخرى قد تتنافى مع طبيعة السكينة التي ينشدها المجتمع ولذلك فنتك كل يعبر القرآن حتى ذكر أصحاب العقائد المخالف وذكر شبههم وضحها بالحجة الدامغة وبالبرهان وكان الجهاد في, المد في مكة الذي ليس بمعنى القتال كما في قوله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا كان جهادا بالحجة والبيان وبالدليل والبرهان وليس بالسيف والسنان فلا بد للأمة من أن تعلي قيمة الحوار الحوار مع الذات الحوار مع الآخر والحوار مع الذات بكل دوائره المختلفة سواء كان حوار الإسلاميين مع بعضهم البعض حوار الحوار الوطني الحوار السياسي الحوار الفكري الحوار النقابي الحوار المجتمعي بكل أطياف المجتمع حتى تصبح قيمة الحوار ثقافة مجتمعية وتأخذ حظها على أدنى من, من بداية التأسيس في مجال التعليم بالنسبة لعلاقة الطلاب والدراسة لا تكون علاقة تلقين يحفظ ويستصهر النصوص وإنما علاقة ينشأ منها الحوار في البيت الأب يحاور أبنائه وحتى يعلي من هذه القيمة في المسجد يتحاور المسلمون أيضا في قضاياهم وفي كل مواقع الحياة حتى نجعل من قيمة الحوار قيمة أصيلة وتثاقف مجتمعي يفضي إلى خير كثير في حياة الأمة أنا أحسب أن هذه المسألة كانت متراجعة واليوم في ظل الانفتاح المعرفي وأدوات التواصل التقنية ما عاد هناك من سبيل لأن تحجر على أحد أن يعبر عن رأيه لكن هذا الحوار يتطلب آدابا يتطلب قيما يتطلب أخلاقا يتطلب ضوابطا يعني ينبغي أن نراعيها في التعامل مع بعضنا البعض ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا لا يدعي أحد أنه يمتلك الحقيقة المطلقة أن يملك حق المراجعة لنفسه فنص رأيك عند أخيك أن, أن يبحث عن قاعدة المشترك بينه وبين من يخالفه ويتعاون معه والمسائل المختلف فيها نتحاور فيها ثم نتخير في مجال الحوار ما يسع جمهور الناس وما لا يسعهم هناك حوار يمكن أن يكون في الغرف المغلقة بين المختصين بين الأكاديميين بين العلماء وفي قضايا فلسفية معقدة لا ينبغي أن نشغل بها عموم المسلمين وعموم المجتمع حدث الناس بما يعرفون تريدون أن يكذب الله ورسوله وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة فإذا الحوار أيضا له مستويات متعددة الأمة بحاجة إليها بحاجة إلى تركيزها فلكن نعلي من هذه القيمة إعلاءا بحيث أنه يتنفس الناس هواء نقيا وهم يتحاورون عبر الصحف عبر وسائل الإعلام المرئية المقروعة المكتوبة المسموعة عبر الأدوات المختلفة والمنابر المتعددة دون أن نجرح أحدا دون أن نخدش أحدا دون أن, أن نحول الحوار إلى شخصنا دون أن ننتقل من الموضوع إلى الذات أعتقد هذه هي القيم التي نحن نحتاج إليها والأمة الوسط هي أمة محاورة لا تنكفي على نفسها ولا تنغلق على ذاتها وإنما تتحاور مع الآخرين في كل ما يهم المشترك الإنساني أيضا هنالك مشترك ديني هنالك مشترك حضاري هنالك مشترك إنساني قضايا البيئة من المشترك الإنساني قضايا القيم من المشترك الإنساني والديني الحقوق قضايا الحقوق من المشتركات الإنسانية والدينية والحضارية كل هذه ميادين يمكن أن, أن, أن يتهيأ لها الحوار على أن الحوار أيضا يقوده من هو له أهل فحوار الذات له أهله وحوار الآخر أيضا له أهله فإن خاض في الحوار ما ليس له بأهل قد يفسد أكثر مما يصلح مثل ما فرقنا بين المفتي والخطيب والداعية والواعظ والمرشد نفرق أيضا بين أدوات الحوار سواء كان حوارا مع الذات أو حوارا مع, مع الآخر. الآخر دكتور في أحيان عندما أسمع بعض المتحاورين أجد أن بينهما اتفاق يعني لا يسلم كل منهما إلى الآخر لعلنا نواصل في قضية الحوار بعد هذا الفاصل ابقوا معنا مشاهدين الكرام لنواصل الحديث عن الحوار بعد الفاصل <تصفيق> عدنا إليكم مشاهدين الكرام لنواصل الحديث عن معالي الأمة الوسط ونحن اليوم نتحدث في هذه الحلقة عن الحوار دكتور شيخ عصام تحدثنا في بداية الحلقة عن الحوار تأصيلا وتأكيدا واستجلاء لمفهومها نتسمع اليوم عن جملة من الحوارات في ساحتنا وفي في ساحاتنا الوطنية والإسلامية بل حتى الإنسانية حديث عن حوار إسلامي إسلامي إسلامي قومي إسلامي مسيحي وهكذا نحتاج أن نتحاور أيضا في تجليات الحوار في واقعنا المعاصر أنا أقول أولا الحوار ينبغي أن لا يحده إلا سقف الموضوعية وسقف يعني العفة في القول والطهر في الكلمة هذه مسألة مهمة حتى لا يجرح بعضنا بعضا لكن في إطار هذه الموضوعية يمكن أن نفتح كل الملفات وأن نناقشها بشيء من الوضوح بشيء من الشفافية وهذا يحتاج إلى مناخ منه مناخ المناخ السياسي الذي يعين على الحوار المناخ السياسي الذي يعلي من قيمة الحرية الحرية لجميع الناس حتى يعبره الحر هو الذي يحسن الكر والفر العبد هو الذي يحسن الحلاب والصر في مناخ مكمم تكمم فيه الأفواه تسد فيه المنافذ لا يكون للحوار معنا الحوار يكون هناك أيضا فيه اعتراف بالآخر اعترافا صريحا يعني تعترف بوجودي بحقي في المشاركة وحق أصيل أن المجتمع بكل أطيافه من حق أن يشارك في رسم مستقبل أمته ووطنه، وبالتالي من حقه أن يعبر عن كل القضايا التي تدور في المجتمع سواء كانت الدينية، كانت ثقافية، كانت اقتصادية، كانت اجتماعية، فلا حجر على أحد أن يعبر عنها. لا نحمل على الناس بسيف الإرهاب الفكري، فنخونهم أو نتهمهم في نياتهم أو مقاصدهم أن نناقش الحجة بالحجة والفكرة بالفكرة والرأي بالرأي وهذا أدعى لأننا نحترم بذلك عقول الناس وأن لا نستخف بعقول الناس حينما نحجر على الآخرين أن يعبروا عن رأيهم إذن نحن أمام مناخ هذا المناخ يحتاج عون الساسة ويحتاج عون العلماء أن يهيئوا المناخ وأن لا يرفعوا سيف الإشهار والإرهاب على كل من يخالف رأيهم أو فكرتهم أو اجتهادهم بأن هذا ضال وهذا منحرف وهذا كذا يسع ويرد الناس إلى جادة الصواب لا سيما في مسائل الاختلاف التي يعني وسعتها النصوص وسعتها الأدلة الشرعية وفي هذا المناخ يمكن أن يتحاور الناس وأن يرد بعضهم على بعض في حوار الإسلاميين هناك إشكاليات كثيرة لعل الجلوس المشترك مع بعضنا البعض يزيل حواجز كانت متوحمة أنا أذكر قديما كان إذا أخذنا مثال في غير السياق الإسلامي بين الإسلاميين والقوميين كانت هناك قطيعة بين التيارين فترة طويلة و... وكل يزدر الآخر وفي فترة التقى قادة ومفكرون من الطرفين في بيروت وتحاوروا وقدم القوميون ورقة والإسلاميون ورقة ووجدوا أن ثمة مشتركة. مشتركات هذه المشتركات التي تتعلق بقضية الإصلاح في الأمة وأن اللغة العربية هي وعاء للأمة وأن الدين أشمل وأنه لا تعارض بين انتماء الإنسان للسانه وانتمائه لعقيدته ووجدوا أن هناك مشتركا كبيرا يمكن أن يتعاون الجميع عليه في تحقيق النهضة والريادة بالنسبة لأمتنا ومقاومة الاحتلال والمشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة وتعزيز مناخ الحريات والشورى والديمقراطية ونحو ذلك فتعاون الطرفان ونشأ من ذلك مؤسسة كبرى هي مؤسسة الحوار القوم الإسلامي وشكلوا لجنة للمتابعة مناصفة من الفريقين وأصبح هذا اللقاء لقاء دوريا. ويشكل حضوره في كثير من قضايا الأمة إذا كان هذا هو حوار بين تيارين كانت التباعد بينهما أبعد ما بين المشرقين فكيف بين تيارات إسلامية تستهدف مرجعية الكتاب والسنة وتحرص على هداية الناس ولكن اختلفوا في ترتيب الأولويات وفي الأسبقيات وفي رؤيتهم للواقع وفي رؤيتهم لإصلاح الواقع لا ينبغي أن يتحول إلى أن كل أمة العن أختها أن يحترم الجميع بأن لا يوجد أحد يعتبر نفسه الممثل الرسمي للإسلام وإنما هذه كلها اكتهادات ضمن اكتهادات أخرى تأخذ من هذا المنبع الرباني والهدي النبوي وتفيض به إلى الأمة خيرا ورحمة وبركة ودعوة وإرشادا في هذا الإطار نقبل هذه المساحات التي نتحاور فيها فأنا أعتقد ينبغي أن نكثف من قيمة حوار الإسلاميين أن يجلس بعضهم إلى بعض وأن يحسنوا الظن وأن يحملوا الكلام على أحسن المحامل ما وجدوا له ذلك وأن يتسموا بالموضوعية تجاه بعضهم البعض الإمام ابن القيم رحمه الله يقول يعني كثير من الناس إذا جاء الحق على الوجه الذي التي يريدها يقبلها وإن كان على غير الوجه التي يرد يرد يردها وإن كانت كانت المسألة حقا لأن المعيار عنده ليس كون هذا الحق في ذاته حقا وإنما المصدر الذي خرج منه الحق فإن كان ممن تواليه وتحالفه وتحبه يقبل منك وإن كان ممن يخالفك فترده عن ذات الحق تقول هذا جن النحل تمدحه وإن تشأ قلت ذاقي الزنابير مدحا وذما وما وست وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيري قال فإذا أردت الإنصاف فجرد قلبك عن النفرة والميل وجرد اللفظ عن لباس العبارة ولا تكن ممن ينظر في مقالة خصومي، فينظر إليه نظر الشرر فإن الناظر بعين العداوة يرى المحاسنة ومساوي و وما سلم من هذا إلا من ارتضاه الله لقبول الحق ووفقه إليه ثم قال البصير الصادق من يضرب في كل غنيمة بسهم ويعاشر كل طائفة على أحسن ما معها إن من الإنصاف أن يكتال المرء لغيره بالصاع الذي يكتال به لنفسه فإن في كل شيء وفاء وتطفيفة والسماء رفعها وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان إذا كان هناك تطفيف في عالم الحسيات هناك أيضا تطفيف في عالم المفاهيم والمعنويات ولذلك نود أن يكون الحوار الإسلامي أيضا منضبطا بهذه القيم الأخلاقية الرفيعة ومن بينها أيضا أننا إذا خالفنا اجتهاد عالم من العلماء أو راي من الآراء ألا نشن عليه الحرب التي تمثل نوعا من الاغتيال المعنوي م. لكونه خالف معهودا عندنا ننظر لعل عنده حجة لعل عنده رؤية لعل عنده فكر هل هذه المسألة من القطعيات الثوابت التي لا يجوز الاختلاف عليها أم أنها من مدارك الظنيات التي وبعض بعض المسائل التي يزعم أنها من المسلمات قد لا تكون كذلك نحن في المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث كنا نبحث في قضية أن ميراث المسلم من غير أبيه المسلم كانت هذه إشكالية في بلاد الغرب أن شابا يسلم ويبقى أبواه على الكفر فإذا مات الأبوان أو أحدهما هل يرث من أبيه غير المسلم المستقر المعهود في الفقه الإسلامي في علم المواريث أنه لا توارث بين أهل ملتين مختلفتين ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل الثلاث رق وقتل واختلاف دين ففهم فليس الشك كاليقين لكن بحثنا وجدنا في كتاب أحكام أهل الذمة وشيخ الإسلام بن تيمية أنهم رجحا أن يرث المسلم من غير أبيه المسلم وأنهم حملوا حديث لا يرث المسلم الكافر على الكافر الحربي وأوردوا وهل ترك لنا عطيل من رباع وغير ذلك؟ فكانت هذه المسألة مظنونة على أنها من القطعيات التي لا مجال الإختيار وجدنا أن هنالك رؤى ويعني تفسح مجالا لاجتهاد يلبي حاجة المسلمين ولا يخرج عن الاجتهاد الشرعي الصحيح المنضبط وبالتالي فلا يشنع على المخالف بمجرد رأي رآه يرد عليه ردا علميا موضوعيا لكن لا يشنع عليه ولا يهدر حقه ولا فضله ولا سابقته وقت قال ابن القيم كلمة نفيسة عظيمة قال وقد تقرر أن من قواعد الشرع وحكمة الإسلام أن من عظمت حسناته وكثرت فضائله وخيراته وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل منه ما لا يحتمل من غيره ويعفى له ما لا يعفى لغيره فإن المعصية خبث والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث ولذلك قال نسع سلم لعمر وما يدرك لعل الله اطلع على أهل بدل فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم وهذا عثمان حين أخرج صدقته العظيمة قال ما ضر عثمان ما عمل بعدها قال وهذا موسى كلم الله ألقى الألواح وفيها كلامه حتى تكسرت وتهشمت وربه عز وجل يكرمه ويجله وقد قال الشاعر وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع وإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله اللائي سررنا كثيره جميل ولعل الشيخ من اللائق والملائم أن نشير إلى جملة من المبادرات التي يعني تبلورت نتيجة لهذا الحوار الإسلامي الإسلامي كمثاق العمل الإسلامي الذي تبناه اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا ولعل كان لشخصك الكريم إسهام وهناك أيضا ميثاق العمل الإسلامي الذي تبنته أيضا جمعية الإصلاح الاجتماعي في مؤتمرها مؤتمر الأسس الفكرية لوحدة الأمة وهي إسهامات من الجيد أن نشير لها ونحن في حوارنا ونقاشنا حول الحوار الإسلامي, الإسلامي نواصل الحلقة القادمة إن شاء الله في الحوار الإسلامي المسيحي وتجليات الحوار الأخرى أيضا ابقوا معنا أعزائي المشاهدين للحلقات القادمة لنواصل الحديث عن معالم الأمة الوسط إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة كونوا بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته